فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آمَنَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَال لِأَهْلِهِمْ قُتُّوْا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جِذْوَةٍ مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَسْقُطُونَ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 وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ أَمِنَ غَيْرِ سُوءٍ وَابْمُ امْ إِلَيْكَ جَنَاحًا مِنَ الرَّهَبِ فَذَا الرهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاقاف ان يقتلون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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون